وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكليف ولا تمثيل والملك هو اسم جنس فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول العرش صفا صفا أي صفا بعد صف قد أحدقوا بالجن والإنس وجيء يومئذ بجهنم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ بدل من إذا دكت ويتذكر هو العامل وهو جواب إذا دكت والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة أعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه والإنسان هنا جنس وقيل يعني عتبه بن ربيعه وقيل أمية بن خلف وأن له الذكرى هذا على حدث تقديره أن الانتفاع بالذكرى كما تقدم ندم حين لم تنفعه الندامه يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيه وجهان أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا للآخرة والآخر أنه يريد الحياة الدنيا فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت حياتي فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد من قرأ بكسر الذال من يعذب والساء من يوثق فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى والمعنى أن الله تعالى يتولى عذاب الكفار ولا يكله إلى أحد ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان أي لا يعذب لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق أحد مثل وثاقه وهذه قراءة الكسائي وروي أن أبي عمر رجع إليها وهي قراءة حسنة وقد رويت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أية النفس المطمئنة أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق إليه شك في الإيمان وقيل المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب يا ايتها النفس الآمنة المطمئنة ارجعي إلى ربك هذا الخطاب وهذا النداء يكون عند الموت وقيل عند البعث وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار والأول أرجح لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال له يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك راضية معناه راضية بما أعطاها الله أو راضية عن الله ومعنى المرضية مرضية عند الله أو ارضاها الله بما أعطاها فدخلي في عبادي أي دخلي في جملة عباد الصالحين وقرأ فدخلي في عبدي بالتوحيد معناه أدخلي في جسده وهذا وهو خطاب للنفس ونزلت في حمزة وقيل في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة سورة البلد لا أقسم بهذا البلد أراد مكة باتفاق وأقسم بها تشريفا لها ولا زائدة وأنت حل بهذا البلد هذه جملة اعتراض بين القسم وما بعده وفي معناها ثلاثة أقوال أحدها أن المعنى أن تحلم بهذا البلد أي ساكن لأن السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة والأمر والآخر أن معنى حل تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار مع أن مكة لا يحل فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجر وعلى هذا قيل لا أقسم يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية الثالث أن معنى حل حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار وغير ذلك مما يجوز لغيرك وهذا هو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من النهار يعني يوم فتح مكة وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فإن قيل إن السورة مكيه وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة فالجواب أن هذا وعد بفتح مكة كما تقول لمن تعده بالكرامة أن مكرم يعني فيما يستقبل وقيل إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح وهذا ضعيف. ووالد وما ولد فيه خمسة أقوال أحدها أنه أراد آدم وجميع ولده الثاني نوح وولده الثالث إبراهيم وولده الرابع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وولده الخامس جنس كل والد ومولود وإنما قال وما ولد ولم يقل ومن ولد إشارة إلى تعظيم المولود كقوله والله أعلم بما وضعت قال هز لقد خلقنا الإنسان في كبد أي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة قال بعضهم لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد بن آدم وأصل الكبد من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده وقيل معنا في كبد واقفا منتصب القامة وهذا ضعيف والإنسان على هذين القولين جنس وقيل الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في كبد على هذا في السماء وهذا ضعيف والأول هو الصحيح أيحسب أن لن يقدر عليه أحد فيه قولان أحدهما أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه والآخر أيظن أن لن يقدر أحد أي يغلبه فعلى الأول نزلت في جنس الإنسان الكافر وعلى الثاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد رجل من قريش كان شديد القوة وقيل عمر بن عبد ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أبي طالب يقول أهلك مال لبدا أي كثيرة وقرئ لبدا بضم اللام وكسرها وهو جمع لبدا بالضم والكسر بمعنى الكثرة ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالا في إساد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل في الحارث بن نوفل وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكفارات فقال لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمدا أيحسب أن لم يره أحد يحتمل أن يكون هذا تكذيبا له في قوله أهلكت مالا لبدا أو إشارة إلى أنه أنفقه رياءا وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر فهو كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد وقيل يعني ثديي الأم فلقتحم فلق الاقتحام الدخول بشدة ومشقة والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد وجعلها عقبة استعارة من عقبه الجبل لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس وقيل هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال ولا هنا تحضيض بمعنى هلا، هل وقيل هي نافية، واعترض هذا القول واعتراض هذا القول بأن لا نافية إذا دخلت على الفعل الماضي لازم تكرارها، وأجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى والتقدير فلقت حمل عقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مستينا، وقال الزجاج. قوله ثم كان من الذين آمنوا يدل على التكرار لأن التقدير فلقتحم العقبة ولا آمن وما أدراك ما العقبة تعظيم للعقبة ثم فسرها بفك الرقبة وهو اعتاقها وبالاطعام وقرئ فك رقبة بضم الكاف وخف بالرقبة وهو على هذا تفسير للعقبة وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لقتحمة وفك الرقبة هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أنجو به فقال فك الرقبة واعتق النسمة فقال الاعرابي ليس هذا واحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتاق النسمة أن تنفرد بعتقها وفق الرقبة أن تعين في ثمنها وأما فق, وأما فق اسار المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم اجرا من العتق لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال المسلمين ولكنه لا يجزي في الكفارات عن عتق الرقبة أو إطعام من قرأ فك بالرفع قرأ إطعام بالعطف مصدر على مصدر ومن قرأ بالفتح قرأ, قرأ أطعم بفتح الهمزه والميم فعطف فعلا على فعل في يوم ذي مسغبة أي مجاع يقال سغب الرجل إذا جاع يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم أو مسكينا ذا متربة أيذا حاجة يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ من الصدقة بالتراب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي مأواه المزابل. ثم كان من الذين آمنوا ثم هنا للتراخي فالرتبة لا في الزمان وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام ولا يصح أن يكون للترتيب في الزمان لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام ولا يقبل عمل إلا من مؤمن وتواصوا بالصبر أي وص بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله وكأن هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار وتواصل بالمرحمة أي وصى بعضهم بعضا برحمه المساكين وغيرهم وقيل الرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله الميمنة جهة اليمين والمشأمة جهة الشمال وروي أن الميمنة عن يمين العرش ويحتمل أن يكون من اليمن والشؤم نار مقصده أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقت وفيه لغتان الهمزة وترك الهمزة سورة الشمس والشمس وضحاها الضحى ارتفاع الضوء وكماله والضحاء بالفتح والمد بعد ذلك إلى الزوال وقيل الضحى النهار كله والأول هو المعروف في اللغة والقمر إذا تلاها أي تبعها وفي اتباعه لها ثلاثة أقوال أحدها أنه يتبعها في كثرة الضوء لأنه أضواء الكواكب بعد الشمس ولا سيما ليلة البدر والآخر أنه يتبعها في طلوعه لأنه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهر والضمير الفاعل في جلاها للنهار لأن الشمس تنجلي بالنهار فكأنه هو الذي جلاها وقيل الضمير الفاعل لله وقيل الضمير المفعول للظلمة أو الأرض أو الدنيا وهذا كله بعيد لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه والليل إذا يغشاها أي يغطيها وضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل للليل على الأصح والسماء وما بناها قيل إنما في قوله وما بناها وما طحاها وما سواها موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى وقيل إنها مصطرية كأنه قال والسماء وبنيانها وضعف الزمخشري ذلك بقوله فألهمها فإن المراد الله باتفاق وهذا القول يؤدي إلى فساد النظم وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق فإن قيل لما عدل عن من إلى قوله ما في قول من جعلها موصولة فالجواب أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال والقادر الذي بناها طحاها أي مدها ونفس وما سواها تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها فإن قيل لما نكر النفس فالجواب من وجهين احدهما أنه اراد الجنس كقوله علمت نفس ما أحطرت والآخر أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار فألهمها فجورها وتقواها أي عرفها طريق الفجور والتقوى وجعل لها قوة يصح معها اكتساب أحد الأمرين ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قد أفلح من زكاها هذا جواب القسم عند الجمهور وقال الزمخشري الجواب محذوف تقديره ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحا عليه الصلاة والسلام قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد وهذا بعيد والفاعل بذكاها ضمير يعود على من والمعنى قد أفلح من ذكى نفسه أي طهرها من العيوب والذنوب وقيل الفاعل ضمير الله تعالى والأول أظهر وقد خاب من دسها أي حقرها بالكفر والمعاصي وأصله دسس بمعنى أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرها وأبدل من السين الأخيرة حرف علة كقولهم قصيت اظفاري وأصله قصصت بطغواها هو مصدر بمعنى الطغيان فقلبت فقل... فيه الياء واوا على لغة من يقول طغيت والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم أو سببية والمعنى بسبب طغيانها وقال ابن عباس معناه كذبت سمود بعذابها ويؤيده قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية إذ انبعث أشقاها العامل في إذ كذبت أو طغواها ومعنى انبعث خرج لعقر الناقة بسرعة, بسرعة ونشاط وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو أحيبر ثمود واسمه قدار بن سالف ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة لأن أفعل التي للتفضيل إذا اضفته يستوي فيه الواحد والجمع والأول أظهر وأشهر فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله وسقياها منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياها شربها من الماء فعقروها نسب العقر إلى جماعة لأنه متفقوا عليه وباشره واحد منهم. فدمدم عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل بذنبهم أي بسبب ذنبهم وهو التكذيب أو عقر ناقة. فسواها. قال ابن عطية معناه فسول قبيلة في الهلاك لم يفلت أحد منهم. وقال الزمخشري الضمير للدمدمة. أي سواها بينهم ولا يخاف عقباها ضمير, ضمير الفاعل لله تعالى والضمير في عقباها للدمدمة والتسوية وهو الهلاك أي لا يخاف عاقبة إهلافهم ولا درك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم وفي ذلك احتقار لهم وقيل إن ضمير الفاعل صالح وهذا بعيد وقرئ فلا يخاف بالفاء وبالواو وقيل في القراءة بالواو أن الفاعل أشقاها والجملة في موضع الحال أي انبعت ولم يخف عقب فعلته وهذا بعيد سورة الليل والليل إذا يغشى أي يغطي وحدف المفعول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها أو النهار لقوله يغشي الليل النهار أو كل شيء يستره الليل والنهار إذا تجلى أي ظهر وتبين والنهار من طلوع الفجر وما خلق الذكر والأنثى ما بمعنى من والمراد بها الله تعالى وعدل عن من لقصد الوصف كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر والأنثى وقيل هي مصطرية وروى ابن مسعود عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات وشتى جمع شتيت فأما من اعطى أي اعطى ما له في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء والتق الله وصدق بالحسنة أي بالخصلة الحسنة وهي الإسلام ولذلك عبر عنها بعضهم بأنها لا إله إلا الله أو بالمثوبة الحسنة وهي الجنة وقيل يعني الأجر والثواب على الإطلاق وقيل يعني الخلف على المنفقة فسنيسره لليسرى أي نهيئه للطريقة اليسرى وهي فعل الخيرات وترك السيئات وضد ذلك تيسيره للعسرى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أي يهيئه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل الخير أو الشر وأما من بخل واستغنى أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق فيحتمل الوجهين لأنه في مقابلة أعطى كما أن استغنى في مقابلة التقى وكذلك كذب بالحسنى في مقابلة صدق بالحسنى ونيسره للعسرة في مقابلة نيسره لليسرة ومعنى استغنى, استغنى عن الله فلم يطعه واستغنى بالدنيا عن الآخرة ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق لأنه أنفق ماله في مرضات الله وكان يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهم وقيل نزلت في أبي الدحداح وهذا ضعيف لأنها مكية وإنما أسلم أبو الدحداح بالمدينة وقيل إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب وهذا ضعيف لقوله فسنيسره للعسرة وقد أسلم أبو سفيان بعد ذلك وما يغني عنه ماله إذا تردى هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكار واختلف في معنى تردى على أربعة أقوال الأول تردى أي هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت أو تردى أي سقط في القبر أو سقط في جهنم أو تردى بأكفانه من الرداء إن علينا للهدى أي بيان الخير والشر وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة فأنذرتكم نارا تلظى خطاب من الله أو من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على تقدير قل لا يصلاها إلا الأشقى استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار لقوله الذي كذب وتولى وتأولها الناس بثلاثة أوده أحدها أن المعنى لا يصلها صلي خلود إلا الأشقى والآخر أنه أراد نارا مخصوصا الثالث أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل وأمية بن خلف وقابل به الأثقى وهو أبو بكر الصديق فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص لا مخرج الإخبار على العموم يتزكى من أداء الزكاة أو من الزكاة أي يصير زكيا عند الله أو يتطهر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من يؤتي ماله أو حال من الضمير وما لاحد عنده من نعمة تجزى أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما يقدم بل يفعله باتداء خالصا لوجه الله وقيل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل والأول أظهر ويؤيده ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق لما أعتق بلالا قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدمة فنفى الله قولهم إلا بتغاء وجه ربي استثناء منقطع ولسوف يرضى وعد بأن يرضيه الله في الآخرة سورة الضحى والضحى ذكر في الشمس وضحاها والليل إذا سجى فيه أربعة أقوال إذا أقبل وإذا أدبر وإذا أظلم وإذا سكن أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر وهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية ما ودعك ربك وما قلى بتشديد الدال من الوداع وقرئ بتخفيفها بمعنى ما تركك والوداع مبالغة في الترك وما قلى أي ما أبغضك وحذف ضمير المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى اختصارا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآية وسبب الآية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبطأ عليه الوحي فقالت قريش إن محمدا ودعه ربه وقلاه فنزلت الآية تكذيبا لهم وقيل رمي عليه الصلاة والسلام بحجر في أصبعه فدميت فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم فقالت امرأة ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه فنزلت الآية وللآخرة خير لك من الأولى أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا قال ابن, عطية قال ابن عطية ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة ويريد بالأولى حاله قبل نزولها وهذا بعيد والأول أظهر واشهر ولسوف يعطيك ربك فترضى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت إذا لا ارضى ان يبقى واحد من أمتي في النار قال بعضهم هذه ارجى آية في القرآن وقال ابن عباس رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه الله في الآخرة وكل ما أعطاه الله في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك ألم يجدك يتيما فآوى عدد الله نعمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه، ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين وهي بمعنى علمة فالمعنى ألم تكن يتيما فآواك وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام وقيل ثمانية فكفله جده عبد المطلب ثم مات وتركه ابن اثني عشر عاما فكفله عمه أبو طالب وقيل لجعفر الصادق لما نشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيما فقال لا يكون عليه حق لمخلوق ووجدك لم فهذا فيه ستة أقوال أحدها وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليها فالضلال عبارة عن التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله فهو كقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وهذا هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره ومعناه أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها. حتى بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدها. بعدها والثاني وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب من الأول والثالث وجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها وهذا ضعيف لأن السورة نزلت قبل الهجرة والرابع وجدك خامل الذكر لا تعرف فهذا الناس إليك وهداهم بك وهذا بعيد عن المعنى المقصود والخامس أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم ظل في بعض شعب مكة وهو صغير فرده الله إلى جده وقيل بل ظل عن مربعته حليمة فرده الله إليها وقيل بل ظل في طريق الشام حين خرج إيها مع أبي طالب والسادس أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك محبا لله فهداك إليه ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم أي محبتك ليوسف وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير ووجدك عائلا فأغنى العائل الفقير يقال عال الرجل فهو عائل إذا كان محتاجا وأعالى فهو معيل إذا كثر عياله وهذا هو الفقر والغنى هو في المال وغناؤه صلى الله عليه وآله وسلم هو أن أعطاه الله الكفاف وقيل هو رضاه بما أعطاه الله وقيل المعنى وجدك فقيرا إليه فأغنىك به فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفه أو لا تقهره بالمنع من مصالحه ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها وأما السائل فلا تنهر النهر هو الانتهار والزجر والنهي عنه أمر بالقول الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى فقل لهم قولا ميسورا ويحتمل السائل أن يريد به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهر والسائل عن العلم والدين وفي قوله تقهر وتنهر لزوم ما لا يلزم من التزام الهائل قبل الراء وأما بنعمة ربك فحدث قيل معناه بث القرآن وبلغ الرسالة والصحيح أنه عموم في جميع النعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر ولذلك كان بعض السلف يقول لقد أعطاني, أعطاني الله كذا ولقد صليت البارحة كذا وهذا إنما يجوز إذا كان على وجه الشكر أو ليقتدى به فأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم ثم ذكر في مقابلتها ثلاثة وصايا فقابل قوله ألم يجدك يتيما بقوله فأما اليتيم فلا تقر وقابل قوله ووجدك ضالا بقوله وأما السائل فلا تنهر وعلى قول من قال إنه السائل عن العلم وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحدث على القول الآخر وقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى بقوله وأما السائل فلا تنهر على القول الأظهر وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحدث على القول الآخر سورة ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك هذا لصدره توقيف معناه إثبات شرح صدره صلى الله عليه وآله وسلم وتعديد ما ذكر بعده من النعم وشرق صدره صلى الله عليه وآله وسلم هو اتساعه لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفة وقيله شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الاسراء حين أخرج قلبه وغسله ووضعنا عنك وزرك فيه ثلاثة أقوال الأول قول الجمهور أن الوزرى الذنوب ووضعها هو غفرانها فهو كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة الثاني أن الوزرة هو أثقال النبوة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ الرسالة الثالث أن الوزرة هو تحيره قبل النبوة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته من الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدي للشريعة الذي أنقض ظهرك عبارة عن ثقل الوزر المذكور وشدته عليه قال الحارث المحاسبي إنما غصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي الصغائر مغفورة لهم لهمهم بها وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهي خفيفة عند الله وهذا كما جاء في الأثر إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه واشتقاق انقض ظهرك من انقضاض البنيان وغيره أو من النقيض وهو الصوت فكأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل ورفعنا لك ذكرك أي نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق والمغارب وقيل معناه قتيران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشاهد وفي مواضع من القرآن وقد روي في هذا حديث أن الله قال له إن ذكرت ذكرت معي فإن قيل لما قال ذكرك ولك صدرك مع أن المعنى مستقل دون ذلك فالجواب أن قوله لك يدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره فإن مع العسر يسرى هذا وعد لما يسر بعد العسر وإنما ذكره بلفظ مع التي تقتضي المقارنة ليدل على قرب اليسر من العسر فإن قيل ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله فالجواب أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان بمكة هو وأصحابه في عسر من إزاء الكفار ومن ضيق الحال، ووعده الله باليسر، وقد تقدم تعديد النعم تسلية وتأنيس لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه، كأنه يقول إن الذي أنعم عليك بهذه النعم. سينصرك ويظهرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب ولذلك كرر إن مع العسر يسر مبالغة وقال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحد لأن الألف واللام للعهد كقولك جاءني رجل فأكرمت الرجل واليسر إثنان لتنكيره وقيل إن اليسر الأول في الدنيا والثانية في الآخرة فإذا فرغت فانصب هو من النصب بمعنى التعب والمعنى إذا فرغت من أمر فجتهد في آخر ثم اختلف في تعيين الأمرين فقيل إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وقيل إذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك وإلى ربك فرغب قدم الجار والمجرور ليدل على الحصر أو لا ترغب إلا إلى الله وحده سورة التين والتين والزيتون فيه قولان الأول أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر أقسم الله بهما لفضيلتهما على سائر الثمار روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع أصحابه تينا فقال لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فانه يقطع البواسير وينفع من النقرس وقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم السواك الزيتون فإنه من الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي القول الثاني أنهما موضعان ثم اختلف فيهما ثقيل هما جبلان بالشام أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيليا ينبت فيه الزيتون فكأنه قال ومنابت التين والزيتون وقيل التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس وقيل التين مسجد نوح والزيتون مسجد إبراهيم والأظهر أنهما الموضعان من الشام وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى ومسكنه وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى والبلد الذي بعث منه محمدا صلى الله عليه وسلم فتكون الآية نظير ما في التوراة أن الله تعالى جاء من طور سيناء وطلع من ساعد وهو موضع عيسى وظهر من جبال باران وهي مكة وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بالشام وأضافه الله إلى سينين ومعنى سينين مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة وقيل معناه ذو الشجر واحدها سين، قاله الأخفش وقال الزمخشري ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواوي والياء وأن يلزم الياء وتحريك النون بحركات الإعراب وهذا البلد الأمين هو مكة باتفاق والامين من الأمانة او من الامن لقوله جعل هذا البلد امنا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فيه قولان احدهما ان احسن التقويم هو حسن الصوره وكمال العقل والشباب والقوه واسفل سافلين الضعف والهرم والخرف فهو كقوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق وقوله وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وقوله إلا الذين آمنوا بعد هذا متصل بما قبله والاستثناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن لأنه خارج عن معنى الكلام الأول والآخر أن حسن تقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو تشويه الصورة في النار والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يرد أسفل سافلين غير ممنون قد ذكر فما يكذبك بعد بالدين فيه قولان أحدهما أنه خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والدين شريعة المعنى أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك والآخر أنه خطاب للإنسان الكافر والدين على هذا الشريعة أو الجزاء الاخروي ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذبا لأن من أنكر الحق فهو كاذب والمعنى أي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم ثم ردك أسفل سافرين ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدر على هذا فلأي شيء تكذب بالبعث والجزاء أليس الله بأحكم الحاكمين تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما يستحقون وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا قرأها قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين سورة العلق. نزل صدرها بغار حراء وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ما ورد عن عائشة في الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب اقرأ باسم ربك فيه وجهان أحدهما أن معناه قراء القرآن مفتتحا بذكر ربك أو متبركا باسم ربك وموضع باسم ربك نصب على الحال ولذا كان تقديره مفتتحا فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يريد لابتداء بسم الله مطلقا الوجه الثاني أن معناه قرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق فيكون بسم ربك مفعولا وهو المقروب الذي خلق المفعول لقصد العموم كأنه قال الذي خلق كل شيء ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر ويحتمل أنه أراد الذي خلق الإنسان كما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ثم فسره بقوله خلق الإنسان من علقه والعلق جمع علقه وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله فانا خلقناكم من نطفة ثم من علقه لأنه أراد كل واحد على حدته ولم يدخل آدم في الإنسان هنا لأنه لم يخلق من علقه وإنما خلق من طين اقرأ وربك الأكرم كرر الأمر بالقراءة تأكيدا والواو للحال والمقصود تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول فعل ما امرت به فإن ربك كريم وصيغة أفعل للمبالغة الذي علم بالقلم هذا تفسير للأكرم فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا وقرأ ابن الزبير علم الخط بالقلم علم, علم الإنسان ما لم يعلم يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق وقيل إن الإنسان هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأظهر أنه جنس الإنسان على العموم كلا إن الإنسان ليطغى نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول صدرها بمدة وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلا هنا يحتمل أن تكون زجرا لابي جهل أو بمعنى حقا أو استفتاحا الرآه استغنى في موضع المفعول من اجله أن يطغى من أجل غناء والرؤية هنا بمعنى العلم بدليل اعمال الفعل في الضمير ولا يكون ذلك إلا في أفعال القلوب والمعنى رأى نفسه استغنى واستغنا هو المفعول الثاني إن إلى ربك الرجعة هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ اتفق المفسرون أن العبد الذي صلى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله وسبب الآية أن أبا جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد الحرام فهم بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة وروي أنه قال لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه فجاءه وهو يصلي ثم صرف عنه مرعوبا فقيل له ما هذا فقال لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت في الموضع الذي قبله والذي بعده بمعنى أخبرني فكأنه سؤال يستقر إلى جواب وفيها معنى التعجيب والتوقيف والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين وهي تتعدى إلى مفعولين وجاءت بعدها إن الشرطية في موضعين وهما قوله إن كان على الهدى وقوله إن كذب وتولى فيحتاج إلى الكلام في مفعولين أرأيت في المواضع الثلاثة وفي جواب الشرطين وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال وهي إن كان على الهدى وأمر بالتقوى وكذب وتولى على من تعود هذه الضمائر فقال الزمخشري إن قوله الذي ينهى هو المفعول الأول لقوله أرأيت الأولى وأن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول وإن قوله ألم يعلم بأن الله يرى هو جواب قوله إن كذب وتولى فهو في المعنى جواب للشرطين معا وأن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى وتقدير الكلام على هذا أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى إن كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك فمقصود الآية تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه وخالفه ابن عطيه في الضمائر فقال إن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للعبد الذي صلى وأن الضمير في قوله انكذب وتولى للذي نهى عن الصلاة وخالفه أيضا في جعله أرأيت الثانية مكررة للتأكيد وقال إنها في المواضع الثلاثة توقيف وأن جوابه في المواضع الثلاثة قوله ألم يعلم بأن الله يرى فإنه يصح مع كل واحد منها ولكنه جاء في آخر الكلام اختصارا وخالفهما أيضا الغزنوي في الجواب فقال إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف فقال إن تقديره إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية أوعد أبا جهل إن لم ينتهي عن كفره وطغيانه ان يؤخذ بناصيته فيلقى في النار والناصيه مقدم الرأس فهو كقوله فيؤخذ بالنواصي والأقدام والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء وقيل هو الإحراق من قولك سفعته النار وأكذ عن باللام والنون الخفيفة وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف ويظهر أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب. ناصية كاذبه خاطئة ابدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب والخطيئة تجوزا والكاذب الخاطئ في الحقيقة صاحبها والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا والمخطئ الذي يفعله بغير قصد فليدعو ناديه النادي والنبي المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد قال ايتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديا مني فنزلت الآية تهديدا وتعجيزا له والمعنى فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم وهم الملائكة الموكلون بالعذاب والزبانية في اللغة الشرط واحدها واحدهم زبنية وقيل زبنا وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا واسجد واقترب أي تقترب إلى الله بالسجود كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزائم السجود سورة القدر اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا وهي أنها ليلة 21 من رمضان وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها من أول الشهر وقد ابتدأ بعضهم عدتها من آخر الشهر فجعل ليالي الأوتار ليلة ثلاثين لأنها الأولى، وليلة ثمان لأنها الثانية، وليلة 26 لأنها الخامسة، وليلة 24 لأنها السابعة، وليلة 22 وعشرين لأنها التاسعة، فهذه خمسة أقوال أخرى. فتلك عشرة أقوال، والقول الحاد عشر انها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة من. الثاني عشر أنها مخفية في رمضان كله وهذا ضعيف لقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر الثالث عشر أنها مخفية في العام كله الرابع عشر أنها ليلة نصف من شعبان وهذان القولان باطلان لأن الله تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فدل على ذلك أن ليلة القدر في رمضان القول الخامس عشر أنها رفعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف القول السادس عشر أنها ليلة سبع عشر من رمضان لأن وقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة وأرجح الأقوال أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغيره والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين إنا أنزلناه في ليلة القدر الضمير في أنزلناه للقرآن دل على ذلك سياق الكلام وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته والثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولاً أحدهما أنه بتدأ إنزاله فيها والآخر آخر أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين سنة وقيل المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها وهذا ضعيف وسميت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها أو من القدر بمعنى الشرف ويترجح الأول بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم وما أدراك ما ليلة القدر هذا تعظيم لها قال بعضهم كل ما قال فيه ما أدراك فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وما قال فيه ما يدريك فإنه لا يعلم ليلة القدر خير من ألف شهر معناه أن من قامها كتب الله له أجر العبادة في ألف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن تقدم عبد الله ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك، فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها خيرا من العبادة في تلك المدة الطويلة. وروي أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عوتب حين بايع معاوية، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بني أمية ينزون على منبره نزو القردة وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس الفشار فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ملك بني أمية الفشار ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم الروح هنا جبريل عليه السلام وقيل صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة وتنزلهم هو إلى الأرض وقيل إلى السماء الدنيا وهو تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها من كل أمر هذا متعلق بما قبله والمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام فإنه روي أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك ليمتثلوا ذلك في العام كله وقيل على هذا المعنى أن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل أمر وهذا ضعيف وقيل إن المجرور يتعلق بعده والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلامة من الآفات قال مجاهد لا يصيب أحدا فيها داء والأظهر أن الكلام تم عند قوله من كل أمر ثم ابتدأ قوله سلام هي واخترف في معنى سلام فقيل إنه من السلام وقيل إنه من التحية لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيها وكذلك اختلف في إعرابه فقيل سلام هي مبتدع وخبر وهذا يصح، سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعا عنه وقيل وقيل سلام خبر مضمر تقديره أمرها سلام أو القول فيها سلام وهي مبتدا خبره حتى مطلع الفجر أي هي دائمة إلى طلوع الفجر ويختلف الوقف باختلاف الاعراب وقال ابن عباس إن قوله هي إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات في السورة سورة لم يكن ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين وذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى منفكين منفصلين ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال أحدوى أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم عليهم الحجة الثاني لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله الثالث اختاره ابن عطية وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة الرابع وهو الأظهر عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقامت عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلما بعثه الله لم يبق لهم عذر ولا حجة فمفكين على هذا كقولك لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا رسول من الله يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإعرابه بدل من البينة أو خبر بتداء مضمر يتلو صحفا مطهرة يعني القرآن في صحف فيها كتب قيمة أي قيمة بالحق مستقيمة المعاني ووزن قيمة فيعلة وفيه مبالغة قال ابن عطية هذا على حذف مضاف تقديره فيها أحكام كتب ولا يحتاج, ولا يحتاج إلى هذا الحذف لان الكتب بمعنى المكتوبات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينه أي ما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من بعد ما علموا أنه حق ويحتمل أن يريد تفرقهم في دينهم كقوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما يجدون في كتبهم من ذكره وما أمروا الآية معناها ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم حرفوا وبدلوا ويحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله فلأي شيء ينكرونه ويقفرون به مخلصين له الدين استدل الملكية على هذا على وجوب النية في الوضوء وهو بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وعدم الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي وعدم الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي وهو الرياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء الشرك الأصغر وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه، واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع مأمورات ومنهيات ومباحات فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص نية لوجه الله بحيث لا يشوبها بنية أخرى فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يقل له أجر في تركها وإن تركها بنية, بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يقل له فيها أجر وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر فإن, فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام حنفاء جمع حنيف وقد ذكر وذلك دين القيمة تقديره الملة القيمة أو الجماعة القيمة وقد فسرنا القيمة ومعناه أن الذي أمر به من عبادة الله والإخلاص له واقامه الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه البرية الخلق لأن الله ضراءهم وأوجدهم بعد العدم وقرئ بالهمزة وهو الأصل والياء وهو تخفيف من المهموز وهو أكثر استعمالا عند العرب رضي الله عنهم ورضوعا عنه اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا بدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولة ورضاهم عنه في الآخرة هو رضاهم بما أعطاهم الله فيها أو رضا الله عنهم لما ورد في الحديث أن الله يقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا وأي شيء نريد وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول عندي أبطل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ذلك لمن خشي رب أي لمن خافه وهذا دليل على فضل الخوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الله رأس كل حكمة سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض أي حركت واهتزت زلزالها مصدر وإنما أضيف إليها تهويلا كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها وأخرجت الأرض أثقالها يعني الموت الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور وقيل هي الكنوز وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال وقال الإنسان ما لها أي يتعجب من شأنها، فيحتمل أن يريد جنس الإنسان أو الكافر خاصة، لأنه الذي يرى حينئذ ما لا يظن يومئذ تحدث أخبارها. هذه عبارة عن ما يحدث فيها من الأهوال، فهو مجاز وحديث بلسان الحال، وقيل هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرها، فهو حقيقة وتحدث يتعدى إلى مفعولين. خذف المفعول منهما والتقدير تحدث الخلق أخبارها وانتزع بعض المحدثين من قوله تحدث أخبارها أن قول المحدث حدثنا وأخبرنا سواء وهذه الجملة هي جواب إذا زلزلت وتحدث هو العامل في إذا ويومئذ بدل من إذا ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدث عاملا في يومئذ بأن ربك أوحى لها الباء سببية متعلقة بتحدث أي تحدث بسبب أن الله أوحى لها ويحتمل أن يكون بأن الله أوحى لها بدلا من إخبارها وهذا كما تقول حدثت كذا وحدثت بكذا والمعنى على هذا تحدث بحديث الوحي لها وهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما أو كلاما بواسطة الملائكة ولها بمعنى إليها وقيل معناه أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا بعيد يومئذ يصطر الناس أشتاة معنى أشتاة مختلفين في أحوالهم وواحد الأشتاة شت وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم فقيل الورد هو الدفن في القبور والصدر هو القيام للبعث وقيل الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنه والنار وهذا أظهر وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس فيظهر كونهم أشتاة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره المثقال هو الوزن والذرة هي النملة الصغيرة والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة عن الجزاء وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال من يعمل قليلا أو كثيرا وهذه الآية هي في المؤمنين لأن الكافر لا يجازى في الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه واستدل أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يخلد مؤمن في النار لأنه إذا خلد لم يرى ثوابا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات وروي عن عائشة أنها تصدقت بحبة عنب فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذرة؟ وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسبي لا أبالي أن أسمع غيرها ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى هذا على عمومه في حق الكافر وأما المؤمنون فلا يجازون بذنوبهم إلا بستة شروط وهي أن تكون ذنوبهم كبائر وأن يموتوا قبل التوبة منها وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها وأن لا يشفع فيهم وأن لا يكون ممن استحق المغفرة لعمل كأهل بدر وأن لا يعفو الله عنهم فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سورة العاديات اختلف في العاديات والموريات والمغيرات هل يراد بها الخيل او الإبل وعلى القول بانها الخيل اختلف هل يعني خيل المجاهدين او الخيل على الإطلاق؟ وعلى القول بانها الإبل اختلف هل يعني ابل غزوة بدر او ابل المجاهدين مطلقا او ابل الحجاج او الإبل على الاطلاق ومعنى العاديات التي تعد في مشيها والضبح هو تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصوال وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحا أو هو مصدر في موضع الحال تقديره العاديات في حال ضبحها والموريات من قولك أوريت النار إذا أوقدتها والقدح هو صك الحجارة فيخرج منها شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو الإبل وإعراب قدح كإعراب ضرحة والمغيرات من قولك أغارة الخيل إذا خرجت للإغارة على الأعداء وصبحا ضرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أي يخرجوا في الصباح فأثرنا به نقعة هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده لأنه في تقدير التي تعدو والنقع الغبار والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح فالباء ظرفية أو لكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا ظرفية أو للعدوي وهو المصدر الذي يقتضيه العاديات فالباء سببية ومعنى أثرنا حركنا والضمير الفاعل للإبر أو للخيل أي حركنا الغبار عند مشيهن فوسطنا به جمع معنى وسطنا توسطنا وجمعا اختلفة هل المراد به جمع من الناس او المزدرفة لان اسمها جمع والضبير المجرور للوقت او للمكان او للعدو او للنقع ان الانسان لربه لكنود هذا جواب القسم والكنود الكفور للنعمه فالتقدير إن الإنسان لنعمة ربه لكفور والإنسان جنس وقيل الكنود العاصي وقال بعض الصوفية الكنود هو الذي يعبد الله على عوض وإنه على ذلك لشهيد الضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده وقيل هو لله تعالى على معنى التهديد والأول أرجح لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري الكلام على نسق واحد وإنه لحب الخير لشديد الخير هنا المال كقوله ان ترك خيرا والمعنى أن الإنسان شديد الحب للمال فهو ذم لحبه والحرص عليه وقيل الشديد البخيل والمعنى على هذا أنه بخيل من أجل حب المال والأول أظهر إذا بعثر ما في القبور أي بحث عند ذلك عبارة عن البعث وحصل ما في الصدور أي جمع ما في الصحف وأظهر محصلا أو ميز خيره من شره إن ربهم بهم يومئذ لخبير الضمير في ربهم وبهم يعود على الإنسان لأنه يراد به الجنس وفي هذه الجملة وجهان، أحدهما أن هذه الجملة مفعول أفلا يعلم فكان الأصل أن تفتح أن ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها والثاني أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول أفلا يعلم محذوفا ويكون الفاعل ضميرا يعود على الإنسان والتقدير أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور وهذا هو الذي قاله ابن عطية ويحتمل عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضميرا يعود على الله والمفعول محذوف والتقدير أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور ثم استأنف قوله إن رب ربهم بهم يومئذ لخبير على وجه التأكيد أو البيان للمعنى المتقدم والعامل في إذا بعثر على هذا الوجه هو أفلا يعلم والعامل فيه على مقتضى قول ابن عطية هو المفعول المحلوف وإذا هنا ظرفية بمعنى, بمعنى حين ووقت وليست بشرطية والعامل في يومئذ خبير وإنما قص ذلك بيوم القيامة لأنه يوم الجزاء بقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق سورة القارعة القارعة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها وقيل هي النفخة في الصور لأنها تقرع الأسماع ما القارعة مبتدأ وخبر في موضع خبر القارعة والمراد به تعظيم شأنها وكذلك وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث العامل في الظرف محذوف دل عليه القارعة تقديره تقرع في يوم والفراش هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح والمبثوث هو المنتشر المتفرق شبه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم ويحتمل أنه شبههم به لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في المصباح قال بعض العلماء الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة وقيل الفراش هنا الجراد الصغير وهو ضعيف وتكون الجبال كالعهن المنفوش العهن هو الصوف وقيل الصوف الأحمر وقيل الصوف الملون ألوانا شبه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تنسف فتصير لينة وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من طريق اختلاف ألوان الجبال لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء موازينه هو جمع ميزان أو جمع موزون وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمهور وقال قوم هو عبارة عن العدل في عيشة راضية معناه ذات رضا عند سيبوين وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخفتها بقلتها ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة لأن الإيمان يوزن فيه فأمه هاوية فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الهوية جهنم سميت بذلك لأن الناس يهون فيها أن يسقطون وأمه معناه مأواه كقولك المدينة أم فلان أي مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة لأنها مأوى الولد ومرجعه الثاني أن الأم هي الوالدة وهاوية ساقطة وذلك عبارة عن هلاك كقولك أمه ثكلا إذا هلك الثالث أن المعنى أم رأسه هاوية في جهنم أي ساقطة فيها لأنه يطرح فيها منكوسا وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل لا أم لك فقال يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول لي لا أم لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أردت لا نار لك قال الله تعالى فأمه هاوية وهذا يؤيد القول الأول وما أدراك ما هي الهاء للسكت والضمير لجهنم على القول بأنها الهاوية وهو للفعلة والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمها ثم فسرها بقوله نار حامية سورة التكاثر الهاقم التكاثر هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ ومعنى ألهاكم شغلكم والتكاثر المباهات بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت حتى زرتم المقابر فيه ثلاثة اقوال أحدها أن معناه حتى متتم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها الثاني أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها لأن بعض العرب تفاخر بآبائه, بابائه الموتى فالمعنى الهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم فيقال هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره كلا سوف تعلمون زجر وتهديد ثم كرره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول وقيل الأول تهديد للكفار والثاني تهديد للمؤمنين وحذف معمول تعلمون وتقديره تعلمون ما يحل بكم أو تعلمون أن القرآن حق أو تعلمون أنكم كنتم على خطأ في اشتغالكم بالدنيا وإنما حذفه لقصد التاويل فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله لو تعلمون علم اليقين جواب لو محذوف تقديره لو تعلمون لدجرتم واستعددتم للآخرة فينبغي الوقف على اليقين ومعمول لو تعلمون محذوف أيضا وعلم اليقين مصدر ومعنى علم اليقين العلم الذي لا يشك فيه قال بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك دار الآخرة وقال الزمخشري معناه علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة ترون الجحيم هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون تقديره لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم والتفسير بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم والخطاب لجميع الناس فهو كقوله وإن منكم إلا واردها وقيل للكفار خاصة فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها ثم لترونها عين اليقين هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم للتهويل والتفخيم والعين هنا من قولك عين الشيء نفسه وذاته أي الرؤية التي هي نفس اليقين ثم يومئذ عن هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنيا فقيل النعيم الأمن والصحة وقيل الطعام والشراب وهذه أمثلة والصواب العموم في كل ما يتلذذ به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت يكنك وخرقة تواريق وكسرة تشد قلبك وما سوى ذلك فهو نعيم وقال صلى الله عليه وسلم كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله وأكل صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه رطبا وشرب عليه ماء فقال لهم هذا من النعيم الذي تسألون عنه سورة العصر والعصر فيه ثلاثة أقوال الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله الثاني أنه العشي أقسم به كما أقسم بالضحى ويؤيد هذا قول أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر فقال أقسم ربكم بآخر النهار والثالث أنه الزمان إن الإنسان لفي خسر الإنسان جنس ولذلك استثني منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر فالحق هو الإسلام وما يتضمنه وفيه إشارة إلى كذب الكفار وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة سورة همزة ويل لكل همزة اللمزة هو على الجملة الذي يعيب الناس ويعقل أعراضهم واشتقاقه من الهمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة واخترف في الفرق بين الكلمتين فقيل الهمز في الحضور واللمز في الغيبة وقيل بالعكس وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان وقيل هما سواء ونزلت السورة في الأخنس بن شريق لأنه كان كثير الوقيعة في الناس وقيل في أمية بن خلف وقيل في الوليد بن المغيرة ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه الصفات وعدد أي أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من الخيرات وقيل معناه استعده وادخره عدة لحوادث الدهر ايحسب أن ماله أخلد أن يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنيا وقيل يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد كلا رد عليه فيما ظنه لينبذن في الحطمة هذا جواب قسم محذوف والحطمة هي جهنم وإنما سميت حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهمه وقد عظمها بقوله وما أدراك ثم فسرها بأنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أي تبلغ القلوب بإحراقها قال ابن عطية يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات باطلاع الله اياها مقصده مغلقة في عمد ممددة العمد جمع عمود وهو عند سيبويه اسم جمع وقرأ عمد بضمتين والعمد هو المستطيل من حديد او خشب والممددة الطويلة وفي المعنى قولا احدهما ان ابواب جهنم اغلقت عليهم ثم مدت على ابوابها عمد تشديدا في الإغلاق والثقاف كما تسقف أبواب البيوت بالعمد وهو على هذا متعلق بمقصده والآخر أنهم موثوقون مغلولون في العمد فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره هم موثوقون في عمد انتهى سورة الفيل نزلت هذه الصورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه وقد ذكرت القصة في كتب السير وغيرها واختصارها أن أبرها ملك الحبشة بنى بيتا باليمن وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة فذهب أعرابي واحدث في البيت فغضب أبرها وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة فلما وصل قريبا منها فر أهلها إلى الجبال واسلموا له الكعبة و أخذ لعبد المطلب مئتي بعير فكلمه فيها فقال له كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك فقال له أنا رب الإبل وإن للبيت رب سيمنع فبرك الفيل بذي ولم يتوجه إلى مكة فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سودا وقيل خضرا عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل من وقع عليه وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره ووقع في سائرهم الجدري والأسقام واو. وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين في المراحل وتقطع أبرهة انمله, أنملة. ألم ترى كيف معناه. معناه ألم تعلم وكيف في موضع نصب بفعل ربك لا بألم ترى والجملة معمول ألم ترى في تضليل أي إبطال وتخسير أبابيل معناه جماعات شيئا بعد شيء قال الزمخشري واحدها أبالة وقال جمهور الناس هو جمع لا واحد له من لفظه بحجارة روي أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصه وقال ابن عباس إنه أدرك عند أمهان نحو قفتين من هذه الحجارة وأنها كانت مخططة بحمره وروي أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا سجيل قد ذكر كعصف مأقول العصف ورق الزرع وتبنه والمراد أنهم صاروا رميما وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه الأول أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راسته فجمع التلف والخسة ولكن الله كن عن هذا على حسب أدب القرآن الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود الثالث أنه أرادك عصف مأكول زرعه وبقيه ولا شيء سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قريش هم حي من عرب الحجاز الذين هم من ذرية معد ابن عدنان إلا أنه لا يقال قريشي إلا لمن كان من ذرية النظر ابن كنانة وهو ينقسمون إلى أسخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم والتقرش التكسب وكانوا تجارا وعن معاوية أنه سأل ابن عباس لما سميت قريش قريشة قال لدابة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعل ولا تعلى وكانوا ساكنين مكة وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام وقيل كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بها ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكنهم بها والإلاف مصدر من قولك آلت المكان إذا ألفته وقيل هو منقول منه بالهمزة يقال ألف الرجل الشيء وألفه إياه غيره فالمعنى على القول الأول أن قريشا ألف رحلة الشتاء والصيف وعلى, وعلى الثاني أن الله الفهم الرحلتين واختلف في تعلق قوله لإيلاف قريش على ثلاثة أقوال أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فليعبدوا الله من أجل الافهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا الإيلاف قريش الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل في قريش فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب وذكر الله الإيلاث أولا مطلقا ثم أبدل منه الإلاف المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر ونصب رحلتا لأنه مفعول بإلافهم وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر كلوا, كلوا في بعض بطنكم تعفوا فليعبدوا رب هذا البيت هذا إقامة حجة عليهم بملاطفه واستدعاء لهم وتذكير بالنعم والبيت هو المسجد الحرام الذي أطعمهم من جوع يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين فقد روي أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا